كتب الله عليهم الجلاء، العذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاك الله ورسوله، وَمِنْ يُشَاقِ الله فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ Ma kutam min lina atau teraktom wa qaimatun al ahsoliat bi izin Allah, fbi izin Allah, waliyuxzi al fasiqin, wma afa Allahu ala rasulih minhum, fma أنتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلّط رسله ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفعل الله على رسوله من أهل القراف لله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 شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلاً من الله وربانهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قابلين يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوقشح نفسه فاولائك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا يقولون رب نغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رفيع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 حصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا باء أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيتوا خاشعا متصدعا من خشية الله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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يفكون سبحان الله عما يفكون هو الله الخالق البار